قل أرأيتم ما تبعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات إيتوني بكتاب من قبل هذا أَوْ أو أفارة من علم إن كنتم صادقين ومن أظل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون.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 حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه أصلح لي في ذريتي إني طبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعذ الصدق الذي كانوا يوعدون والذي قال لوالديه أفل لكما أفعدانني أم أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعذ الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين أولئك الذين حَقَّ عليهم القول في أمم قد خلقت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسدين ولكل درجات مما عملوا ويرى وفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون ويوم يعرف الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الارض بغير الحق وبما كنتم تفسقون واضكر اخاعاد اذ انذر قومه بالاحقاف وقد خلت النظر من بين يديه ومن خلفه ان لا تعبدوا الا الله اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم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 بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأنب ربها فأصبحوا لا يغى إلا مساكنهم كذلك نجزل قوم المجرمين ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدا وَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ يَرَوْنَ يَدْخُلُونَ فِي شَيْءٍ إِذْ يَدْخُلُونَ فِي شَيْءٍ إِذْ يَرَوْنَ يَدْخُلُونَ فِي شَيْءٍ إِذْ يَرَوْنَ يَدْخُلُونَ فِي شَيْءٍ إِذْ يَرَوْنَ يَدْخُلُونَ فِي شَيْءٍ إِذْ يَرَوْنَ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 فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أفغنتموهم فشدوا الوفاق فإما منا بعد وإما فداء حتى فضع الحرب أو زارها ذلك ولو يشاء الله لن تفر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يبل أعمالهم فيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتأسى لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم ترهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم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 الذين كفروا يتمتعون وياكلون كما تاكل الامعالم والنار مقول لهم وكاي من قريه هي اشد قوه من قريتك التي اخرجتك اهلك nao فلا ناصر لهم فمن كان على بينه من ربه كمن زجن له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 عَلَوْم فِيَامٍ كُلِّ استمراته ومغرمه يغربهم كمن هو خالد في النار وسقوما ان حميما فقطع هم اهم ومنهم من يستمع اليك حتى إِذَا خرجوا مِنْ عندك قالوا للذين اوتوا العلم ماذا قال الفا اولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا والذين اهتبوا زابهم هدا وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم دعتة فقد جاء أشراكها فأنا لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومسواكم وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا دَاوَلَنَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَبُطِرَتْ فِيهَا الْقِتَالُ وَأَيَّتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ وَقَوْلٌ مَّرُورٌ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْصَفْكَ اللَّهُ فهل عتيتم ان توليتم ان تفشدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم اولئك الذين لعنهم الله فاصمهم واعمى ابصارهم افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد مَا تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم واملا لهم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 مِنَ الْحَسَبِ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَلَن يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ قَوْلِهِمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَشَاءُوا احقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وفيحبط أعمالهم يا أجه الذين آمنوا أصير الله وأصيروا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم فلا تمنوا وتبعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يفركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب وله وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم وَلَا ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم ترخلوا ويخرج أضغانكم ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغمي وأنتم الفطراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم بسم الله الرحمن الرحيم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 إن الذين يبايعونك انما يبايعون الله يقال الله فَوْقَ ايديهم فمن نقض فانما ينقض على نفسه ومن اوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه اجر عظيما سيقول لك المخلفون من الاعراب شغلتنا اموالنا واهلونا فاستغفر لنا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 هم اتَّقَى وَلَمْ يَفْسُدْ عن الْأَرْضِ فَإِنَّ اللَّهَ يُعِدُ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُّؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُّؤْمِنَاتٌ لَّمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَئُوهُمْ فَتُصِيبَكُم مِّنْهُمْ مَّعْرَضَةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ يُدْخِلِ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا منهم عذاباً أليماً إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمجة حمجة الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء علينا لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق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 محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم طراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود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 إن الذين يغبون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحم الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء القدرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم وَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ زَاءَكُمْ فَاتِقٌ بِنَبَئٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَكٍ فَتُصْبِحُوا أَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ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 فإن غفت إخدامنا على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيئة إلى أمد الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا الله يحب المقسطين إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ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 يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر و انثى واجناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ان الله عليم خبير قال الاعراب امننا لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في وإن تطيعوا الله ورسوله لَا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم إنما المؤمنون الذين آونوا بالله ورسوله ثم لم يغتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون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 إِنَّ الله يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ والله بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ بسم الله الرحمن الرحيم قام والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أَإِذَا مِثْنَا وَكُنَّا تُغَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتابٌ حفير بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمرٍ مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وذيناها وما لها من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 فلّ العباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب أرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان نوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعجينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَوْ مَا تُوَسْرِشُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبَلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَارِ قَعِيدِ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وَجَاءَتْ فَقْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ م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 ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وازلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل اواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيد وجاء بقلب منيب ندخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم اهلتنا قبلهم من قرنهم اشد منهم ضخشا فلقبوا في البلاد هل من محيط ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب او القى الصمع وهو شهيد فلقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاقبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود فاستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخرود إِنَّمَا نُنَذِّرُ الَّذِينَ يَخَافُونَ سُوءَ المصير وَيَحْذَرُونَ الْخِزْيَ وَالْمَسْأَلَةَ الَّتِي يُسْأَلُونَ فِيهَا إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ إِنْ فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ مَا هُمْ بِبَالِغِيهِ بسم الله الرحمن الرحيم فالداريات ذرا فالحاملات لقرا فالجاريات يصرا فالمقسمات امرا اننا توعدون لصابق وان الدين لواطع والسماء ذات الحبك انكم لفي قول مختلف يؤفت عنه من اتك اتل الخراسون الذين هم في غمرة شاهون يسألون ايان يوم الدين يومهم على النار يفتنون ذوقوا فتتكم هذا الذي كنتم به تستعملون إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجؤون وبالأسحار هم يستغفرون. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموكنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فرب السماء والأرض إنه لحق مثل ما